Treatment of the ulcer يلا من على خمس محاور عندنا عن علاج الكورنيال الأصفر عندنا أصارات ومراهم ده بنسميها Local Treatment عندنا حدوث وقوع عندنا ايه? General Treatment واهم حاجة Treatment of the core التلاتة دول مع بعض Local Treatment وGeneral Treatment وCore Treatment التلاتة دول مع بعض كده هو اسم اسمه يا جماعة the treatment ليه اي واحد عنده كورنيا الاوصى روح اول حاجة بمجربه لمدة سبع الى عشرة ايام اسود العيام مخفتش باليوزول تريتمنت دي بقى الحالة ايه؟ ريزلتن دي بقى الرقم اربع على ريزلتن تجيز. رقم خمسة تريتمنت اوف يبقى التريتمنت على كم محور؟ كانت محاور. في ثلاث حاجات مع بعض اسمهم ايه الثلاث حاجات اللي مع بعض لوكان وجنرال وكوزة اسمهم مع بعض. اليوزوال تريت بجربه 7 عشر 10 ايام العيالنا الخط مش تبقى الحاله عندنا تريتمنت للريزيستنت وبعدين اخيرا عندنا تريتمنت يبقى في اي حته في المنهج لما اقول التريتمنت ايه ذا يوزوال تريت بتقول لي كام ثلاث اول ما اقول لك بص انا في ترانز اول ما اقول لك يوزوال ثلاث حاجه ادت حاجات لوكال وجمل وكل. هتنسوا اول مساكن أول ميديوش والتريتمنت في اي حتة شنها وحبت رجانها جام حاجة ثلاث حاجة. خلص ناشي حمصها. دعنا اخد اول حاجة من ثلاث حاجات اللي هو ايه? اللي هو. يا طرق العيال اللي عنده كورنيا الاصر. هتحط في عاليه ايه? اول حاجة حضرتك على كورنيا الاصر ايه. اول حاجة طبعا هو اتروبين صنفيت واحد في المية. اصرى ولا مرهم براحتك اصرى او مرهم تلات مرات في اليوم. يا زرع أطر... انا حضيت اطرة الاتروبين اهيه اطرة الاتروبين دي لما بالحطاب تعمل ايه في العين يا جماعة بتيجي عندي two muscles inside the earth في مصل موجودة هنا هو في جوه ستلري بودي اعفيني عنتوا ايه اسمها ستلري مصل في مصل موجودة هنا في منطقة البيوبل واصفتها انها تأخذ في البيوبل اثناء سفينكتر بيوبيلي مصل ايه القطرة دي بتعمل relaxation لل two muscles دولي بتعمل relaxation للسفينكتر بيوبلي مصل and relaxation of بتقول لي لو حضرتك لو الانسنج كان بيقول لي مصل بتاعت ريلاكسد الطايليتور تشتغل براحتها قوم تعمل ايه تعمل مدريز تعمل بايلاتيشن هل ده بايلاتيشن اكتف ولا لا هل البايلاتيشن ده حضرتك عملت كونتراكشن في الطايليتور انت ريلاكسد للايه للانسنج عشان كده الاكشن ده بنسميه باثر مدريز ده اول اكشن لقدره الأتروبين بتعمل بتوسع العين صحيح بس التوسيع ده اكتف ولا بنفي باسف مدريات. سؤال حضرحك ايه سويت؟ القطرة عملت ايه؟ relaxation of the synctor muscle كمان القطرة عملت relaxation في دي الاتشن ده اسمه cyclo-plegic action يبقى ايه, إيه الاكشن بتاع عطرة الاتروبين؟ باسف مدرياتيك انت cyclo-plegic هيا ده الاكشن باسف مدرياتيك انت cyclo يا ترى الاكشن بتاع عطرة الاتروبين هزا البيوبيلا ريضيلياتيشن عيفيتني في ايه؟ ولين قبل قبل العينه قبل ما احط له الأتروبين الاتروبين كانت العينه كان عامل كده كان ممكن بمنتهى سهولة ممكن يحصله له ايه نا ساينيكيا فوق الايريس يلزق في اللينس دي قال لي ساينيكيا دي بوستيريو ساينيكيا طب يا جماعه نتيجه ان البيوب بدات توسع شايف بيوب الويث اد جدا اهو ناو ذا يبقى لا يمكن يحصل بوستيريو ساينيكيا يبقى قطره الأتروبين بتفلت في ثلاث حاجات اول حاجة بتقلب فوقه حدوث الايه البوستيرير ساينيك ده اول ثاني ده ليه لانها بتكيب ايه اويه فروم ايه بتكيب ذا ايريس اويه فروم زالين ده اول عكس بتكيب ذا ايريس اويه فروم زالين ثاني حاجة يا جماعة فاكرين زمان لما كان بيبقى فيه ارثر التوكسين بتاعه الارثر لو وصلت للعيرس. كان بيحصل ايه في ضغط ليز الايريس منها بلاوي فين في الـ anterior chumperd. الأتروبين الاتروبين الكلام ده. تيجي عالـ blood-votel تعملوها فازو ايه CONNESTRICTION وما يطلعش منها ايه EXCEDATION يبقى ثاني فايبة لأطرة الأتروبين بتقلل الـ permeability وبضعيلة ايه blood-votel يعني ايه بتقلل permeability يعني ان شاء الله ما يطلعش من هذه blood في الـ anterior ان شاء الله ما يطلعش منها ايه EXCEDATE ثالث حاجة اطرة الأتروبين اللي بقان لسه ايه هوقت اعمل في مين? في السينتر والالكسشن في مين؟ في السيناري مارس حتى فكر الطومارس الحصة اللي فات كان فيهم إيه؟ كان فيه مذاب. التوكسين اللي هنا وصلت هنا عامل مذاب. التوكسين اللي في الأزر وصلت هنا عامل بالإذابيزم. الإذابيزم هذا اللي, اللي كان عم يصير بين. أم قطرة الأتروبين تقلل إيه كمان؟ سايرة رقم ثلاثة بتقلل بتقلل على حاجة قطرة الأتروبين بتقلل ثلاثة حاجات حرف B. قلل البوستيلو ساينيكا بتقلل, بتقلل البين يا بيتي او ذا اير بلاد بتقلل الايه البين هتنسىها يبقى اقره الايروبيك في اي حتة في المنهج بتقلل ثلاث حاجات بحرف البي قولهم بقى بتقلل البوستيلو ساينيكا فورميزا بتقلل البين لي؟ سألكو. ليه قالكم ليه الاطره دي بتقلل البين لانها بتريلاكس تو اللي كانوا عاملين بين بتحطوه بوتد دوكا فيهم الزن وب يبقى انا قللت البين القطرة عملت ايه البراج اللي هنا دا؟ زودة البرنابيل بتاعتها بتقلل البرنابيل دي بقى دي بتقلل ثلاث حاجات بحفل بيه او بحفل بيه يصلوا لما حفت قطرة ايه تقصروا بيه البيوبل بتاعتها يحصل فيه يا جماعة حافينه الساعة لموت تتقديه يعطيك البيوبل بقت شارع ايه كل دي بيوبل لموت تتقديه البيوبل تصدر الواس هتتخيله تسألش افوي لمدة من عسرة الى خمستاشر يوم ودي من نصيبة العيال احط له قطرة يفضل عينيه من زاكللة خمستاشر يوم يو حتى فينا تقول يا روك بلاش القطرة اللي بتاكلش خلاص الديوم الوزعة يتقد كده كمية الضوء اللي بتخلش معنىك ضوءة فضيعة فتفضل عينيك من زاكللة لمدة قد ايه 15 يوم يبقى duration of action قد اتروبين دروس تفضل عينيك وقتها قد ايه من عسرة الى 15 يوم هنا بقى شوية اسئله شفوي على الاتروبين اول سؤال شفوي في واحد احط له قطره اتروبين احط له قطره اتروبين مفيش نتيجة البيوب مش راضيه امتى طب نتصرف ازاي لو الحالة ريزت دايلاتيشن لو العينه انيم مش راضيه توسع بقطره الاتروبين هنعمل كده كوكتيل هنحط اتروبين على ادرينالين على نوبوكيت الاتروبين ده بكتف ولا اكتم دايلايتر بس هم ازود عليه حاجة ايه ايه اللي هو الادرينالين العيان عنده سيفير بين صح؟ ومزود ايه على الكوكتيل ده؟ نبوقين كيف؟ كالوكل انثيتك الكوكتيل ده على بعضه كده اسمه ميدريكين. خلاص؟ السؤال لحضرتك بتتوقع نستخدم الميدريكين ده الكوكتيل ده اطرى ولا مرهم؟ بس السؤال اطرى ولا مرهم يا محمد حسن؟ ولا اطرى ولا مرهم ليه؟ عشان ده? عشان الادرينالين. مش انتو خطوة فارما في عند الدكتور نزل? مشيت انتو خطوة يا جماعة ان اي لو خطيت قطرة الادرينالين مين بيبواضها? التير فيلم. جيقول لك افل في التير فيلم ايه ده على الكلام. ذا الكلام دي افداد تير فيلم كان باستراك ذا ادرينالين دوبر. مفيش حاجة في الدنيا اسمها قطرة أدرينالين لان مين بيبواضها? مين بيبواضها? التي فيلم عايز تستخدم الأدرينالين ايوه يبقى لازم تجيب الأدرينالين حونه حونه تحت مين من دي كونزنجتايفر يبقى لازم أستخدمه أيها ينفعش أطر أو منا as the adrenaline is directed by what هاي جماعة as the adrenaline of the يبقى لو العيان عينيه مش راضي اتوسع ازاي ربتاعها بالعافية الخلاصة بقى مدركين ايه مدركين ايه تعرف المدركين دي عرار عن ايه كوكتيل في ايه و ايه و ايه اتروبين كباسب وادرنالين كاكتب ونوفوكين كايه كلوكل انا سديك ادي اول سؤال شافري ثاني سؤال شافري لو طفل يبني تستخدم له اطرق اتروبين عادي انت لازم مرهم ليه طيب لو انت يا دكتور اي كلام وجالك طفل وحطيت له قطره اقتره شوف بقى اللي هيحصل لك ايه اللي هيحصل لك بص كده الطفل اهو ايه اللي انا برسمه ده اللاكرمنستم اللاكرزاك اهي المفروض ان دي تستقبل مين اللي يخش في اللاكرزاك ويوصل لحد النون الدموع فبتدي القطره يا جماعة تمشي مع الايه مع الدموع والقطره تورطه لحد النيزل بيجوزها thenevel because is very vascular او يخطر ايه القطره بتاعتك ام ومن ام الولد ده يسخن ليه بقى هيجي له فيت وانا عارف النهارده بتاع الشاور بتاع اجاله ايه الولد ده اطرودين ايه مصيبة سودا اسمها اطرودين اوكسيديت يبقى لو استخدمتوا قطره القطره هتمشي مع الدموع زي الولد هيجي له بقى يجي له ده اطرودين اوكسيديت تخيلوا قوم طلع بتيجي مخطوطه انت تقول لو ما اديله اديله انتيبايتيك لو لقى ده يجي له كونفالجر اه ده ما يخش في مرحله خطر ده جاله اتروبين توكسيتي تجيبوها رجع تيجي على طول فكيف نتغلب على الموضوع ده بقى مرهم اصل لو انت حطيت مرهم المرهم ملازم جلد يعني مرهم هيوصل كده للنزل من كده هيفضل فين في العين يبقى علشان اتغلب على موضوع الاتروبين توكسيتي لازم اتروبين ايه في الاطفال اتروبين ايه مرهن. لو احنا خدنا وعد كده كلنا ورحنا في الدلايه اللي تحت دي والنقره طلعت اه بايدين اطروبين مره اجي يلعب تعيد يلا مفيش مفيش اطروبين مره في السوق كان زمان وخلص معادي إيه ما عادش حد بينتجه يلعب مفيش قلت له الاطروبين ايه دروب تعمل ايه ايوه عشان نعمل الايه اقول لامي يا انا هحط القطره عالي بس بعد ما تحطي القطره كده لمده خالص ضايق ضغط يمه ضربك على الايه على الاكتاف عشان القطره ما فين منقول هذا حل تاني يبقى الحل الاولاني اللي هو مستحيل ان هو اساسا ما احناش موجود ايه اتروبين ايه مره الحل الثاني ايه مكتوب لي هنا اهو ادي الاطره وانا عامل ايه على اللاكر مانتاك عامل بريف عشان الاطره ما توصلش لللاكر سيستم طب ايه طب هو انا لو حطي واحد على الحته واحد ادي البيرفين يا دكتور هو انا لو حطيت قطره اتروبين انا كمان يحصل لي اتروبين توكسيستي هل اي حد يحط قطره اتروبين يحط له اتروبينته لازم يكون طفل يعني قد الفرق قد كده قم القطرة اتأثر فيه. لكن انت قد الباب القطرة اتأثر فيك ازاي؟ يعني موضوع الاتروبين توكسي ده حجم ريليت. حلوف ريليت. ده السؤال اللي اي بتسأله؟ مش اي حد يحط قطرة الاتروبين يحصل له ايه؟ الاتروبين توكسي. لازم يكون ايه؟ لازم يكون حق. لا لازم يكون صفري. فهمتوا يا جماعة؟ هذا السؤال اللي دايما ايه؟ دايما بتسأله. يبقى لو طفل تعمل ايه او ايه الخلاصه بقى الخلاصه يا مرض يحط قطره واعمل ايه واعمل بريسل على اللاكرمال ساك ادي تاني سؤال شافوي ثالث سؤال شافوي واحد حطيت قطره اتروبين عين احمرت ورمت وبدأ يجيله له فوريكس ذهب في ده عنده اتروبين ايه ده اتروبين للانزفيتي يعمل ايه اي واحد عنده حساسيه يحط له قطره ايه عشان امنع الحساسيه قطره كورتيزون اكمل بالاتروبين ولا اقف طبعا يبقى هقف ده معدي اضرب استيروين طب انا عايز ادي حاجات تشتغل بدل الاتروبين ايه بدائل الاتروبين بقى اللي انت تعرفها صح في ناس شطره عندك هيوسين في عندك سايكلوبنتولين الهيوسين من نستخدمه لانه بيعمل هلاوس واحنا مش ناقصين ماشي يا ما؟ جماعه يبقى الهيوسين بطلناه لانه بيعمل ايه هالوسين يبقى العيال اللي حط عطره الاتروبين عين احمر ده ومور تلات على الاتروبين تعرف أتروبين الهدستانت طفل أتروبين ايه؟ سنسيتيباتي لو جات سبت الأتروبين هتستقل ده ايه اول حاجة هتنوع بعين العين ايه يا شباب؟ اول حاجة واهم حاجة علاج الأرضة أتروبين طبعا عندي أرضة وأرجانيزم بلتاني حاجة ايه طبعا؟ بنفس اهمية الأتروبين طبعا الايه؟ الانتي بيروتك عندي انتي بيروتك عندي أونسمنت امتى أرجع للحون؟ صلّى حضراتكم. ممكن أجيب الأنتيبات الكحونة، ها؟ نفس الذكر. وحينه هنا، فين بأي حون بحقنها فين المفروض يعني؟ سبكون جاك تايلر. أمتى أرجع للسبكون جاك تايلر إنجكسش؟ فين؟ في السيرك. في أوروبا والدول المتقدمة لحتى البي دي أنتيبات كذا. يعانونه علاج أول. هاي يأخذ تسمير وبعد هاي ما عاد يعانونه بعد كالسيوم سينسيديفتي وهنا سؤال شهوري. أدي الأصلع، ايه؟ لما تيجي تاخد عينة من الأصلع، يأخذ العينة من هنا ولا من هنا؟ من ال ولا من the base of هاي يا جماعة، مش مسج حاجة. لو أنت دكتور مشهور ودي تأخذ العينة من the base of the تعمل ايه؟ يبقى ليش from the edge not from the base to خلاص؟ يوم نزلت في الدوار يعني وش عارف؟ كان في ليه صديقه لسه رجع من أسبوع من امريكا بيحكي لك بيقول لك يا بني جنة، بقول لك إحنا هنخش الجنة حس، ليه؟ عشان احنا مش عايشين. بقول لك الدنيا اللي بيكنسوا ال ال ال الشوارع هناك قولي انضف من يعني اول ما نزلت المطار بيقول لي لقيت السكنت الاربنتين كيانة شعرها صار وانا السكنت الارب لو أنت لو يعني لو انت رف ما يصحش والله عني يعني قال يعني خليها عليا يا واد فالواحد بيحكي لي بيقول لي الشوارع مغسوله الحيطان مغسوله سبحان الله خلينا نخش كده باذن الله أنا. خلاص والله انا شايف ان احنا لينا الدنيا والاخره كده يعني واحد كفايه الراحه بس هي نقول لك اللي بتكنس اللي بتكنس البلاط برينتي ماشي خلاص يا كماعة؟ يبقى في ايروبا والدول المتقدمة بيعملوا ايه؟ سمير وبيارضوا الاسمير وبيارضوا الاسمير من منين مش منين. من ايه من الاسمير من الاسمير ايه عشان تباتي انت بيروتك لو انت دكتور شاطر عندك طريقة موناسيرابي كان ده بقى حديث جزء وعندك طريقة الدول السيرابي في دكتور شاطر يقولك ان انا شعيس بغبة العين انا انا بقيتينه موناسيرابي قطرة واحدة بس قطرة ده الفل تجيب الجرام في الجرام والج نقطة ايه بقى فكرة في المونو سرابي؟ هذه one drop anti gram positive وفي نفس الوقت anti gram negative. هذه أطراف قوية بقى زي the drop زي الجاتي في احدث أحدث حاجة الموف في لوكتوزين. مو دي قوية جدا. anti A و anti H. anti gram positive و anti negative. الدكتور يستخدم أطرة واحدة هتسميها مونو سرابي. في الدكتور خواف. يقول ناقه أن هذه أطرة قوية للإيه للجرام نيجت واطرة تانية للإيه. بالأمينو جلالكوزائي فانا مش ضم قاتي أطرتين فالدكتور ده عيسارة الحاجة اسمها دول سيربي الأطرة الانتيجرام نيجاتيف الدين مثال أمينو الأطرة الانتيجرام بوز في الدين مثال سيفا زولين لما نيجي نشوف أطرات الأمينو في ايه أطرة عادية في أطرة فيها 5 جنيه او 5 جنيه فيها 5 ملي من الأمينو جلالكوزائي ننفق تركيز ضعيف جدا بالنسبة لحالة ايه ولك بيجيب الأطرة دي، أطرة عادية اللي خمسة ملي، وتجيب أنبول، أنبول إنترا فين، جل التميت أكثره وحطه على الأطرة، ومن الأطرة بقى قوية، بنعمل تقوية للأطرة، نعمل تقوية للأطرة؟ بيجيب براينتر الأنتيبيوتيك، اللي هو إيه؟ الإنترا فين؟ أربعين ملي وأكثره وحطه على خممس ملي دول، على خمسة ملي، الأطرة هذي عبارة عن أصناع الأطرة 45 يبقى الدكتور اللي بيخاف يستخدم مونو سيرابي الدكتور القلب جامد يستخدم مونو سيرابي قطر واحدة تدب وغرض لكن الدكتور خوافي يستخدم قطر انتي جرام نيجاتيف وقطر تانية انتي جرام بوستر حلول؟ قربت ازاي تعمل 45 امينو كلاكوزيت تتجيب الخمسة ملي اللي موجودين في الشارع في السوق دول وتكسر عليهم ايه؟ انتي بروبك 40 وتحطون فور ازاست الاطرة وبقت القطر اسماء ايه بقى المراضي بقى؟ 45. بايت روج سؤال شفوي كلكم هتضغطوا فيه تبتدي بانتي انتبيوتيك بالبرود سبيكتر ولا بالسبسيفيك برود برودر اللوجيك ايه اللي هو هيبقى اكيد عكس ها اكيد هبتدي بالايه بالبرود سبيكتر ما تيجي الاسبيسيفيك لا ليه ماليش وقت ان انا استنى نجيب المزرعه عندنا اربع ايام تقولوا اصلا حصل فيها ايه بالفوريشه في يبقى خد بالك فانا فببتدي بايه لا ببتدي بالبرودكت سبيكترا مش ببتدي بيه اللي ماشي يا يبقى الانيشيال تريتمنت عندي برودكت سبيكترا اوف انتي وفت ابدا ارجع للسبتيفك بقى لما تبقى الحالة نزلت لما يبقى العام ما يكفش شفت المفاجاه يبقى انا باخد المزرعه وابعثها ودي ايه كله عشان خاف ما بطش لو عم ما بطش ما خفش يبقى اخد بالك؟ شفت المفاجأة؟ ببتدي بمين؟ في الضروط البيكترام ليه ما استمتش نتيجة المزرعة؟ هيحصل ايه؟ هيحصل في الفريش دي طلق دي؟ لو انت ما قلت هرقش اول حاجة تقولها في الطبع نقدم ليه؟ الاسبوثوف الاسبوثوف يقول ان العيان حصله ايه؟ الفريش حاجة تعملها في ان العيان زي ما انا عامل كده تغمي عنين اللي اثمين حيث تقطنا بلاس قط ايه اسمها بندج. ايه الفكرة؟ وانا ده ما في العينية كده هل الليد ده هيعرف يتحرك؟ هل ما فيه الليد يتحرك؟ لا هو ده اللي انا عايزه بالضبط عايز أستطب ده ليف موفمت والليفن ده ايه اللي اني نخليك يعني معادل والليف ده كان بيعمل قبل الليد ده ويتحرك على مين؟ عنليف؟ يعمل تجير بين يبقى هاستفيد ايه با يا جماعة؟ لو انا وقفت الموفمت أوف ده ليف؟ هيحصل ايه للبين؟ هيحصل رليف للبين؟ الليد مش هيخ بنرف لو انا قفلت العين دي العين دي هيبقى فيها فوتوفوبيا طب انا قافلها اساسا مش هيجي لها ايه مش هيجي لها يبقى منعت البين ومنعت الفوتوفوبيا تاني حاجة! لو انا مش مغطى يا جماعة العين ده كنا ما شويه ادمينيا بيتكونوا هنا مين يخبط فيهم يوقعهم اللب كل ما شويه ادمينيا بيتكونوا اللب ايه موقعهم طب لو انا منعت حركه اللب يحصل ايه في الهيلنج اوف ذا ابيثيليوم يزيد يبقى في فايتة تانية انا ببروموت الهيلنج اوف الابيثيليم انا مش عايز اللبت يخبط في النيولي فورمت ابيثيليم هل اي عيان نعمله الحكاية دي ايوة لو كان عنده كونجانك طيبايت يقولك كتير جدا العيان اللي لديه عنده ارثر عنده ارثر ايه نفس الارجانزم اللي عمل ارثر بيجي هنا ويعمل ايه كونجانك طيبايت وان شاء الله ما نيجي ناخد كونجانك طيبايت ما نعرف من ايه كونجانك والديفتشارج والديفتشارجر مليان بلاوي مليان ايه؟ توكسر انت تغطيها بقى يعني واحد عمي مليان عماس وصديد وتوكسر انت تغطيها؟ لو انت غطيتها البكتيريا تدعينك البكتيريا تاكل وبنائلة ياكل و تبقى يا عمد صح تلم ايه ده؟ تلم ايه ده؟ اقفو ضعف الاسلام تلم فريرة على طول لكن سمع المربع التكيير ماشي نظام في الافلام يبقى لو في كونزنت لو في الجر معاه كونزنت بايلايتس والله ممنوع في الملعب كله مش هنا بس اي واحد عنده كونزنت بايلايتس ممنوع ممنوع ايوه واحد عنده كونزنت بايلايتس ممنوع الايه الباندج طب ايه الحل عندي حلولتي ممكن البسه نظاره سودا عشان امنع الضوء شويه وخلاص يعني ممكن البسه ايه بارك ايه بارك هو مشكل انت مشكلتك ان عايز ترقى لللد عن الارض صح؟ تماما اموك اللي احطي دي ايه دي؟ كونتاكتلينس كونتاكتلينس هكذا ما موجوده عقب خمسة كونتاكتلينس علاجية اسمها ايه كونتاكتلينس العلاجية؟ سيرابيوديك كونتاكتلينس او اسمها باندج كونتاكتلينس يبقى لو ما انتش عايز تلزقها بقوطنا عندك طريقتين فوق المتزارة شمسية اه ممكن احط كونتاكت لين الكونتاكت لين دي هتمنع الموفمنت او الاحتكاك ما بين الالتر وما بين الايه وما بين الايه ودي قمر لين هو ده اللي انا خلاص ماشي يا جماعه يبقى ثالث حاجه عندنا العيان ايه ثالث حاجه ايه باند رقم 5 اهي ممكن اساعد الكونتاكت لين ازاي الكونتاكت لين دي اسمها باندد الكونتاكت ممكن اعمل ايه في العيان ممكن اعمل كمادات ميه سخنه معروف ان كمادات بتقلل روح كده أي دكتور علاج طبيعي عندك واجه في اي حتة رجعتنك يعمل لك ايه على الحتة دي؟ هتطلعك سخونة حتة لما بسخنة يعني يعمل لك حرارة أي سخونة بتضيع على ليه يا جماعة؟ خدت الكلام بس تسيونز. لو انا عندي 2 types of brain وصلين من القلب ومن المخ المخ يحس بالtwo types of brain يحس بالجديد وينزل العين وينزل ما هي نفس نفسك انا عندي أكثر هيل. أو حتى لما ما يسخن المخ يركز مع ما يسخنة وينزل دي. القديم حضرتك هتلغي البين ببين جديد صح الحكايه دي لها اسم مع كاونتر الريتنت افكت يبقى كمادات الماء السخنه رقم واحد هتمنع البين ايوه ايه سؤالك نعم لا. لا انا انا مش في القرنيه في المنطقه اللي تحتها في اللبس خلاص يبقى حضرتك لغيت البين القديم ببين ايه ديت فايدي داونتر ايريدنت انفكت الحكايه دي, دي اسمها كانوا بيجمعوه كمان اربع ايام على الصحة يجي واحد صحى وما فيش دكاتره في البلد سيفير ابدومينال كوليك هل الاصحى ده بيعمل ايه عايز يجري بين اللي جوه من يعمل الى دي هو جاب المرشط فتحي فاتح هي ويروح حاطط فوله دون اي حاجة الفوله برتقاي اي حاجه تعمل والمخ يركز مع الجديد وانت الميل الايه القديم فكره بدين اخر الحكاية دي اسمها كاونتر ايه بيتيش طب كاملات الضيطة تبغيرت فيتني في ايه كمان أي دا دا دا المنطقة. ايه كاملات مصبرة دا من ايه البراز فيتلز بتاعة المنطقة ضيليتيش ومنها عديده يعني خفف خلال؟ يبقى الضيطة التانية فاضوا ايه خذ ذلك انا جيله خلصت مين؟ اول حاجة من الثات حاجات اول حاجة من الثات حاجات خبصتهم خبصت ليه؟ خش على الجنة حد عايز حاجه جنرال تيتمنت بقى يا كلام انتوا يا جماعه مع بعض تاني انا عندي حاجة اسمها يوزوال تريتمنت ثلاث حاجات اول حاجة لوك خلصناه ثاني حاجة انا فريت دلوقتي جنرال ايه جنرال تريتمنت الجنرال تريتمنت بصوا بقى العيان طاق في المستشفى من الحج وما اتنططش طاق المستشفى وبدرس باول حاجة جنرال تخيلوا بدرس بناخد حاجات تمنع الحاز العيان بقى بيستغرب تديله حاجات ملينات ده بيجري على الحمام يا دكتور انت مديه ولا لا عارف مش عارف حاجات تمنع الكحه لو العيان كح او حجز او اتخبط على طول تك يحصل ايه بيرفوي يبقى شفت الجرال تريتمنت هيقعد في المستشفى وياخد حاجات تمنع تمنع الاسترينج يعني ندي له ايه بقى اديله امثله انت تاجر دال لجنز الانكوجيتيف مهدئات دول تو افويد و بيرفوي الثاني حاجة جنرال زي ما دينا local anti-biotic ندي systemic anti-biotic فيتامينات زي ايه بولك ان الفيط... الفيتامين ايه بيساعد healing ors فيتامين ايه بيساعد healing ors زي بيسينا فيتامين دي بيساعد healing ors بصدره بايدينو فيتامين حينا قلنا هندي systemic anti عندك مثالة لو سيبروفلوكسين مش حالف ايه فيه ده اه فيه دكسر بتاني الحالة غريبة بولك عايز تدي systemic anti قديم هتديك أنت وإيش وقت باتك الأديب تدرس هاي الدكتور ده مش لائق لبتدرس هاي مع إنه منقط هو بيمتى تدرس هاي كلي مش كأنت بيوصل. التدرس يا جماعة بيشتغل حاجة اسمها أنتي كل جينز. على الأصل إيه؟ الأصل دي تعس الأصل دي مش بدلته بالحم عشان بيطلع إنزيم اسمه كل جينز إنزاج. ومتى كل جنس. الأمتي كل جنس. مشوا الله يساعد الهيل. يبى أخذ سالم. الدكتور اللي بيجي تتر سايكرين ده دكتور عقيد أول. مش بينتي تتر سايكرين عشان يشتغل كأيه؟ كأنتي بعرفك. بيجي تتر سايكرين. خلا تتر سايكرين بيساعد الهيل. سؤالك حضرتك ازاي ازاي تتر سايكرين بيساعد الهيل؟ تتر سايكرين. أنتي إيه؟ أنت كل جنس. ده السؤال خلاص. تيجي كل جنس. بيساعد ايه كده خلصنا مين ها لوكال او جنرال خش على الايه على الكوزال تريتمنت اوف ذا كوزال تريتمنت نعم من الدم من الليمبر بروتوكول خلاص ممكن يكون سبب الالسر ايه بقى أنا من ضمن اسباب الالسر ان العين يكون عنده سكر صح وما اي واحد يا جماعة عنده ارثر ايه? وعنده بقى ارثر ايه? وعنده بقى ارثر مستحيل. يبقى لو فيه سكر لازم نعمل له? control من دبنا ازار الارثر بقادر لده هو ان يكون عنده رمش معهوك والرمش المعهوك ده بيحقوك فين? في القرارية او الرمش المعهوك ده هو اللي عمل الارثر حد عارف الرمش المعهوك اسمه ايه? اسمه رابينج ناشر. لو فيه رابينج ناشر تعمل ايه? بص بص backward normally أي لازم لازم أو تضل أقرب بزاي ركبت away from the corner. في نفس ده هنبدأ نقول الأجزاء. لازم تزاي ركبت كده backward. أنت تحط في ال corner. تعمل إيه؟ أظة اسمها إيه؟ لازم معوجة لا تيجي على كل لاش معوج وتشيله بالملقط. تشيره بالملقط. ده أحد العلاجات. أشيله بالملقط أو بفرزت اسمها إيه باي يبقى إبالولين اوف روبنج ديليس يعني ريموفر اوف ذا the لو في ضمن العيان عيانين كده يا جماعة نتيجة مرض التراكوما بيقولوا حبوب هنا حبوب على ظهر الجسم بعد مرض التراكوم هنبقى ناخدها الحبوب على ظهر الجسم دي فر دي تي دي بوتش تراكمات دي جذر الحضور دي ممكن تكون ايه الحضور دي تتحط فين حقق ممكن تكون ايه ممكن تكون هي اللي عامله الامر طب الحروف دي يا جماعه هتعمل ثاني طبعا الحروف دي بتاعه فائر حالي حسن لكن ايه البطيخ لازم نشيلها بس يبقى لو في بي تي دي لازم نعمل لها السؤال بصراحه ما هي البي تي حبوب بتطلع كده على ما حبوب على ظهر الجسم بتظهر بعد مرض تراكم اسمها بوت حط فطائك بوت تراكمات حبوب على ظهر الجسم لازم تشيلها بنجيب فورتكس كده او ملقط ولا ايه ونشيلها واحنا كده خلصنا treatment اوف ذا كوز طب في حاجه تانية اسمها تريتمنت اوف سورس اوف ذا ما قلنا يا جماعة العين وصل إلى القرنية فعلاً. организм مثلاً الأرجنزم إذا إصوص الأرجنزم اللي وصل هنا بس هذا عينه. غير أرجنزم. الأرجنزم ده جنين. حتى ده نفس قلنا الكلام ده. قلنا عندي ثلاثة صور. ممكن الأرجنزم يكون موجود هنا في اللت مارج. إنفلونيشن في اللت مارج اسمه؟ في الفراي. ممكن الأرجنزم موجود هنا في كونجرن كتايواز. كونجرن كتايواز. ممكن موجود هنا. تلك المزاك والأجلس طلع كلا وطلع كلا وطلع كلا وطلع يعني عندي ثري سورس للكوردي يا ممكن يكون بالفرائيس يعني في الليت مارس ممكن يكون في الكونجران كتاير نسميه ممكن يكون هنا نسميه دا كريو سيسترائيس لازم طيب عنده عصر اوه يبقى لازم انا مع علاج الارض اعارج الايه علاج البليفرائيس والجولتركيطاير بايتس ايه دول علاجهم سهل ايه دول علاجهم ايه انتي بيوتك كمانا كده كده انتي بيوتك مع الايه مع غارك دي مش مشكلة المشكلة في علاج الدكروس الستاكس. علاج الدكروس الستايتس مهما تبيت مضبط حيوية مرتخدش ليه بقى؟ اللي عيانة عنده عامل الدكروس الستايتس بيبقاش الموضوع موضوع أورجانزم. القصة بيبقى عنده او باستراكشن هذا المكان مضاد الحيوه هنا هيحصل لها ايه؟ <تصفيق> في والفي يعمل بيعمل انفكشن لو انت اديك مضاد حيوي الانفكشن يروح بس ال في استيز ام يرجع تاني الايه؟ الانفكشن العيانين بتودى اكل في التايتلز غالبا ما بيخفوش بمضادات الحيويه ايه الحل يتثلج الموضوع ده لو ما عرفناش ايه موقف الحل بيقول ان هذه اللكه ما انتك انا هخليكم تقولوا تقولوا انتوا لا هذه اللكه ما انتك ناهه دول لكه on a sort of, of infection A sort of infection hakeut, kaup. Joten, miten me tulemme pääsemään eroon? Antibiotit? Näämme näihin on se on hyvä. on hyvä. ماشي في ضوء طوع على خد العين عادي والمخ لما يلاقي الدموع بتوع على خد العينين مخ يعمل ايه لكميه الدموع بقى يقللها يحصل حاجة اسمها ريفلكس انهيبيشن اوف ذا تيرفكس طب حدش يكتب اصلا لما نيجي ناخد الميكرومست هناخد العمليه اللي اسمها ايه تاكرز التيكت ويقول لك بعد عمليه التاكرز التيكت ايه الوضع هنعرف ازاي انا شيلت سكه الدموع هتعمل ايه هبقول لك الحلول اللي عندنا حدش يعني أنا ايه انا بقول لكم ما تقلقيش لما نشيل لك امسحته بقى هو ايه رحم السر ما تقلقيش من الموضوع انا بقى اقول لك لما نسكت دائما انتي سني لك بسقط لك بعدين هنعمل ايه خلصنا يا جماعه يبقى لا التريتمنت هو داكيو فيستيكتومي خدنا كذا حاجه اليوزوال تريتمنت ايه لوكال بقول العائمه خفش باليوزوال تريتمنت فالحالة ايه بجد انقلق على تريتمنت اوف ريزستنت كيس الحاله اللي جهته بقى ركز معايا الحالة اللي جهته بريزنت ترتجين ممكن يجي اخل سنة يقول لك سؤال مباشر او هو نفس السؤال يقول لك ديت سيرجيكال تريتمنت ان التريتمنت جدا في كوت ايزيشن في كوت في براتينت في ترسور في كراتو لازم تسكيني لازم تسكيني عشان تحفظهم الترتيب بتاعتنا ايكوي لو لسا العيان ما خفش إما تخيط وإما ترقع اكوي احقن اسحب غطي لو لسا العيان ما خفش إما تخيط وإما ترقع واحدة واحدة اكوي تبقى السماء ايه كنت رايزيش هناخد الوقت كنت رايزيش احقن نجيب المضاب دل في شسجين كافد ونحقنه فين ان شاء الله حسابتكم طبكن جاك تايب الادا الانجيكشن يبقى اكوي احقن اسحب تسحب ايه ولد ارصف علاج قريب جدا تتغرقوه نجيب ابرع ونهد باب فين؟ اللي عمتينش همخ ده علاج ايوه اسمه ايه اسمه اضحب او اسمه بارا سنتيز هناخد النهارها ان شاء الله اكوي اه احقن اضحب غطي غطي الارصف ايه مش رأيك خصف ايه مش رأيك خصف ممكن اجيب حتة خونجانك طيبة وغطي الارصف اغطيها بريس بكل سنكتايفل ثلاث اغطي لو لسه العيان مخفش اما تخيط تخيط مين في مين تخيط اللد في اللد ايه ده ده علاج ايه اقوله بقى خيط اللد في اللد اسمه ايه العلاج ده اسمه طرصرع في اللد و اما دي كلكم عارفينها شيل الحتة اللي فيها عصر ولاكب خرارية جديدة ما ايه بقى؟ ترقع دي بقى تراقع دي لايه كراتو لخطي يخذ بالك احسد التسكيمة دي ك اخذ السنة اللي بقت تانية كلها تغلق بعضيها. اكوي. اكوي لعدها ايه? اشتف امسح تحتية خلاص راح. ماشي وفي اللجنة رأى. اكوي ايه انا? اكوي ايه يا حيوانجة اكوي ايه? اكوي اشتف? لا خلاص هنطلقبط لما عمصاش كفايا. حسنا نجيب اكوي ومدعش نجيب الباقي. خلاص? اكوي اه? اه ام? اتحب غض. والله هتتمسك. اكوي احقن اضحق واحدة واحدة ناخد اكوي اكوي ديه كنت رايزيش. تعال ناخد فلما بتتسهلوا كده في اللجنة بتردوا على فعضة انا بتتعبروش. انا كنت بقية وكنت بقية اهم من بايز. اتحقوا حبايز. ساعدت كان ايه هلا. وينها. ولا الاستنى يعني. ساعد ايه. بتتبقى بالغشو شو باهمش حراهم طبعا يعني ايه. بس عاجة بتبقى واقفة على كلمة يعني. فاش حاجة. Ai, halo. Hai, ho fatto. E qui. E qui. بصوا اول اول كلمه بعد الكوترايزيشن سليم من ما خلاص حد بيعمل عمليه الكي دي خلص للذراعه الكوترايزيشن ايه اوف سوليد امال بنقوله ايه كتبت السؤال خلاص ايه الغرض من الكوترايزيشن دلوقتي الاقطه دي مش عشان تخف المرض الحي حاضر انا اكويها يبقى الاورجانيزم ده اللي شدي طلع لي اقتله بالايه بالكوترايزيشن يبقى ده هو الايم اوف ذا كوترايزيشن تو عندي طرق كثيرة من الكي. في كيب جدر اسمه اكثر كتر في الكتري ممكن احط مواد كيميائية هنا على الأرض اسمه ايه؟ كيميكا الكتر الاكثر الكتري ده بتعمل ازاي؟ خصوا ده الصعبات بقى؟ ده اول حاجة بطلوك يجيبوا ابرة من البلاتين ويسخنوها لغاية الحمراء ايه طبعا؟ بالفريش؟ يجيبوا ربط شو اللي اتعباط ربط هرط هيعزبوا العياء ربط هرط فلادينيا مهيدة طبعا هتعمل ايه هتعمل ايه بالفوريش الاكشوال كتل ده انسان الاكشوال كتل مين خلاص اكشوال كتل اضافة تضناء خلاص دوقنا حطنا ارض كيميائية بقى قال لي عندك بيور كاربوليك اسد عندك ايودين عندك دينك فالسيق الكاربوليك اسد ده اللي هو ايه عارفوا كربوليك اسيد عشان كربوليك اسيد كربوليك ارث الدفينيك معروف بس الكربوليك اسيد اللي في الجلد ده 2% احنا عشان نكوي العلقه دي الكربوليك اسيد ده بقى بيقول كربوليك اسيد 100% لقيت طبق كده انا شفته مره مليان حاجة شبه التانه شوف العجقه بقى هاخد الانسان ده احط على الايه على الارض اضغط على الارض لحد ما تطلع لحد ما تطلع الله ايه قطره الايه القرف ده احنا الكلام ده خلاص ما اتطلبش <تصفيق> يبقى البيور كربوني <تصفيق> كاتشب الايه؟ سلاسل ثمه ماشي الاغراضين الزنك تلقيط <تصفيق> اللي لسه بيستخدم اللي لسه بيستخدم حاجة اسمها كرايو كوتل ده لسه بيستخدم كرايو كوتل ازاي ابقى اقرايو كوتل عباره طويل اسطوانه طويلة كده مليانه ليكويفايد سي او 2 سي او 2 ليكويد واللي عارف بالظبط انا بتاع طويله عندي في البوتاجاز بتاع ال بطور مطاعة الاسطوعة الطويلة دي ماشي؟ ايه ضياءة بالضغط وطلع منها الخطوم؟ وفي نهاية الخطوم فيه بروق افتح الاسطوعة كتير تكون هنا ايس بول التنذيشة بتبقى مائل ثمانين تجيب كبه الايس بول دي بتحطها على الايه؟ على الأرض اتحكيت الارجانزم البراطي بالايه؟ بالفريزي بالتبريد عشان كده بنسميها كرايو كوتاري خلاص ماشي جمعه؟ ما؟ يبقى الكرايو كوتاري ويكل ده اورجانزم ب بالتبريد. هي دي يا جماعة الطريقة اللي لسه بستعمل. أي سؤال في الكتاريزيشن؟ تي لما بتجينا عشان نقول إنو رينو الكربون عازل والآيت تحته الأيونيد. أيام ده قوي جداً. حطوا بين العين قوي جدا. لدرجة انه بيعمل ايه هنا؟ بيعمل حاجة. عن اي حاجة بتعمل حاجة؟ بتعمل إيه هنا؟ تيرفيس كارجل. هي مش كنسوا تيجي تحط أيونيد تاني اشتغل؟ ما؟ ما في دلوقتي عازل. هيك دي مش موجود الحمد لله في الآيت. الكربوليك اسيد اما مميزات الكربوليك اسيد على اليودين الكربوليك اسيد لما بحطه ما بيعملش حرق فكل ما احط ايه اشتغل كل ما احط يشتغل يبقى ما هي مميزات الكربوليك اسيد very effective ليه ما بيعمل لي ايه سيرفيت كواد خلاص تحط في علق على يهتر الاورجانزم ويعمل بين بيقلل البين ده في فايده كمان انتي سيرتك اند اناليتيك افكت في فايده بقى فضيع. انا عايز اكمل اثر بس. مش عايز اثر على ده ولا على ده. مش عايز اثر عن normal epithelium. الكاربوليك اسد في الموضوع ده ما يقصرش عن normal ايه? عن normal tissue. خليك المعامل ايه احتاجها. لو عندك نورمال epithelium. نورمال epithelium. ينفع دي كويه بالكاربوليك اسد. هتنسوها دي لح احتاجها بعدين. الكاربوليك اسد لم يؤثر على normal tissue. خليك فاكر. خدنا ايه? اكوي. ايه اللي هي عندي كان طريقا علي الكي كوتل، جوتل كيف لي لسه الكوتل الكراي لست بنستقللها الكريل الكوتل تقف وضوء الكي خش بعد كده ايه ايه احق اتنحق المين من الان تبايراتك فين طب كونه هانك طيبا ايه خلصنا احق اتحق اتحق بقى اللي سميناها ايه فارة انتيز تعال بقى ايه واحد عنده التا ريزيستور شو خفيف والاضر لما ما تنضغطش جبنه ممكن الممبرين اللي تحت ده شايف التا دي فاضلها قلت الفولت فاللاي اوت الفولت دي ممكن ديفيرنت ممبرين ده من هنا هيحصل ايه الناس تتكلم ورايا هيحصل ايه حصله بالنج اسمه ايه ده البالنج ده البالنج في الديفيرنت ممبرين اسمه دي 1 اوف ذا ريزيستنت التا وصلت بصوا يا تيم ايه العلاج ده هذا العينه اهو حاجه غريبه جدا احط ابره هنا فين في الامتير سام اسحب اللي جوه السويد اللي جوه السباق دي باراسنتيز بصلح على هي الباراسنتيز تايكشر اوف ذا انتير تعمل ولا فلو, فلو لو انت صفطني جاب العين هياخد ايه كلها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 <تشفر> يبقى هنعمل wash out للإيه؟ للتوكسن التوكسن كلها تتشفر طب لما يشفر التوكسن كلها دي إيه اللي يحصل؟ الدنيا هتبقى حاصل إيه اللي يحصل؟ يتكون لي إكواز جديد منين إيه من الجديد ده بيطمع؟ من السلعيوز لكن الخيطة الثالثة أن يو إكواز ولي فوربا أن زيس من يو إكواز لسه طبع طوزر مليان إيه باته؟ أنتيبوتل مليان إمسلابهات إن يعني ينزود بإيه؟ المناعة يبقى الحركة دي يا جماعة حركة البراز دي فاتتني ثلاث فايدات طبط العمد هيئيه لكما يحصوش ايه؟ في الفريش هيحصوش اول ايه؟ التوكت A new A will be formed A equals and this new equals is very rich in Antibus خلق حبثت نعملها بقى؟ ايه انا قولت اول انت, إنت نعمل براز لو في ايه؟ انتباتو فيه؟ هتقالك انا دلوقتي في التقاطع اول ما تسقط السلول دي يحصل ايه في البارنج ده يحصلوا كلها على طول ده انا عامل ايه كيف؟ بص لا لا نزل تحت كده خلاص يا جماعه يبقى اول اندكيشن للباراتيز بعملها في حالات الدسماتوتين حد عارف الدسماتوتين ده على وشك ان يحصل فيه ايه الفوريكس حتى دي بتنميه ايه امبندنج دي الدي اولزر انبندنج لو انت ما عملتش كده وعن كويس بتوصل لتحت ممكن يحصلوا ايه؟ بصوا يا شباب اول اندكيشن للبارنتيز بعملها في حالات الدسماتوسيس طب اسال سؤال ساعات التوكسند اللي كانت موجوده هنا كانت توصل للايه؟ لاي ومن البروفيتس او الداير بيحصل فيها فلاتين ويطلع منها بروتينات اهي بتطلع منها بردينات فين؟ فانجيشب البروتينات دي كانت ممكن تقفل الانجي يعني كان ممكن يحصل كومبليكيشن اسمه سيكندري جروب او لو انت شاهدت الفلول اللي جوه يبطئ في البلوكومة تقل بس هنا بقى سوائل هل اي واحد عنده ارصح يجيله سكن البلوكومة اوه الخضر افت لبت ابرة في عينه وشافت الفلول وعلى طول كده اجرب ايه الاول يعني لو اللي انا عنده بلوكومة اجرب ايه الاول اجرب حاجة اسمها الميديكال تريتمنت او في البلوكومة ان احنا بسنا ما خلناهوش لن يبقى الميديكال تريتمنت يفشل ابقى اعمل ايه بقى بعمل قولها اللي تعملها باراتين يبقى هميك نعمل باراتين هنا سيلا انا باراتين ديزل is the first line of treatment of no. second glycomet لاب نعملها جمسة باراتين ديزل افتر فنيرل ايه اصحان ما دي حصل انت نمت. صح؟ جو معلش هنعمل ايه جو انا حررن معلشش هنملي قد هنحاول ان يخليهم يزاوضوننا الضرابة يبقى اقل حاجة يعني يزاوضوننا الضرابة معلش انا فانا حرمت عبره والله على ايه؟ عامل ايه؟ تاني ايه البرس الديزل سبحانه ايه البرس الديزل؟ بحط في الـ AC واتحب الإيه؟ اللي هو ومتسمت دي حظه ايه؟ كل لابس. انا اول الانديكيشن بعاملها تاني حاجة لو الانجل اتأمرت بالبروتينات يعني العين جاله؟ سكنت الريوليكومة وانت تحطل في الريول يحطى ايه في الريوليكومة؟ السؤال بقى هل اي عيان عنده ثاند البلغومة اول حاجة عملها له ابره برس بعمل تيزن ده بعد ما مين يفشل الميديكال تريتنس بعد ما يفشل الميديكال تريتنس اف البلغومة كلمتين كده ما هو الميديكال تريتنس اف البلغومة عندي حبوب الثناء ده انا موجز وعندي اطراف الثناء بيتا بلوكر يا جبعا سي انزيم جوه هنا جوال سيلر يقول اسمه كاربونيك الهيدرير انزام Carbonic Anhydrate Inhibitor هذا الانزيم هو اللي بيصنع ليه؟ ليه؟ طب ايه رأيك بقى اللي يديك علاج اسمه Carbonic Anhydrate Inhibitor يحصل ايه لي هذا الـ Equiformation يوقف حفوة الدياموك ليه تشتعل كده تشتعل ايه رأيه Carbonic Anhydrate Inhibitor يبقى اول Medical treatment لجبولكومة دياموكس تابلت قصيرا كتبالي الدياموكس تابلت دي ازاي تشتعل عالجبولكومة بقى؟ زي على عالجبولكومة كامل ايه كاربونيك انهايدريز انزيم ده بتعمل فيه ايه بتوقفه يعني بتعمل ايه في الايكوا بتقلله في هنا في ريسبتورز وبتاع فلو حطيت حطيت بيتا بلوكر البيتا ريسبتور دي بتتقفل الفورميشن هنبقى ناخد الكلام ده بالتفصيل اكتر اقرد بلوكر يبقى الفكره الفكره سواء بتا يا موكس او باخذ البيتا بلوكر ان الاثنين دول أكيد بيعملوا الفورميشن لما طب يبقى لو انا عندي سيكند يوم مع اول حاجة اول حاجة اجرب الميديكال لما يبقى يفشل ابقى اعمل اكويت يلا قول معايا اكويت اهم اضغط اللي هي ايه التنفيذ اكويت ان اح ا اكويت اكوي اح ان اضغط بعد كده ايه غط تعالوا ربينا قصوا القصة تولى عاملة ازاي اتتماتوا زين اهو بجربت بعد تشفت في الاول percentile اقصوا هيا تتماتوا كلها طب بعدين شوية كده ويتجوّل الايكوا الثاني قم يعله تاني اعمل ايه? اعمل percentile ثاني خيس? اقصى الايكوا لو تكون كده يا جماعة اكتر من مرة قاعدة اعمل percentile قاعدة احط ابرة هنا حتى كم مرة يعني. قاعدة احط ابرة في العين واتحب نكتب حتى كم مرة نكتب كان دي من مرتين لثلاثة بعد كده دخلت من الايه الانفكشن ممكن الامر اتدخل الانفكشن البراطين تيز كان دي مرتين لثلاثة لما يبقى البراطين تيز يفشل مرتين او ثلاثة ديبقى ليهل على الايهل على الفيلات. ايه اللي بيحصل ده في الفلات بصوا معايا قلب ودي كونجكتايفه بصوا يا جماعه الكونجكتيفه ماشيه كده كده وتيجي لحد فين وتقف لحد ممكن افك الكونجكتيفه من المكانة وشدها بالعافيه كده حتى ما اغطي مين حاجه اغطي مين ناو ده عليك اسمه ايه يا المنظر في كاب المنظر في الحقيقه ادي العين. ولا الانصر اللي مش راضي يدخل. المفهوض تكون غاكتايفة. هو قفها لحد البيض. حتى منطقة الايه? اللم. ازاي خليك غاكتايفة دي تيجي معايا. بقول لك بقيم تحينة كده. بص معايا كده. زل تحين. في منطقة اللم. وبعدين اجيب ان اقصى مقفول. ادخلوا مقفول وافتعوا جوه. ادخلوا مقفول وافتعوا جوه. ادخلوا مقفول. انا بعمل ايه? بسلك. بعمل لها بالسكشن. لما لقاها سلكت معايا ابقى شدها بقى. رب شادينها كده كده وخديها اضغطي منطقة الانسر لو انا سبتها يا جمع احسن الله ايه هترجع لازم نخيط غدا فين في منطقة الايه اللي الليمب يعني ايه اللي يحصل في الكونجنك طيبة الناب is the second and used to cover the outer is so short at the area of the limb. كده سباق كونجكت فايفل في لاب يا ترى بنعمل كونجكت فايفل حالتين اول حالة لو فيه بري فريش ثاني حاله لو فيه ديتناتي واحده واحده تعالوا كده ديتناتي يا ترى الفلاب دي هتكدني طبعا اولا الفلاب دي طف من برين كانها جايه حاجه من بره فالصواب لما نيجي نزق كده حاجة حاجه من بره ما يحصلش يبقى دي فاريابل فايد يبقى الخلايا دي عملت ايه عملت ميكانيكال سبورت اول حاجه الخلايا دي طقم من برين عامله ميكانيكال سبورت اي حاجه الخلايا دي مليانه ايه مليانة كونجوانكت هايبر هذه البلازما هنا على حدوث الايه يبقى في فايدتين لو فدت ماتوتيل استفدت فايدتين اول فايده ميكانيكال سبورت ثاني فايده ساعدتلي في حدوث الهيه? الهيلي. الاول فت. يبقى رقم واحد. مين اللي ضبطينا عليه بفلاك؟ رقم واحد بسماته فيه. ممكن تقول لي الجيدة؟ الفلاب عاملة ايه؟ ميكانيكال وهذه الكونجنكتايفة الخلط بس اللي تساعد في حدوث الهيلي. تايع عيان بنعمله الموضوع ده اهو. ده عند عنده ايه ليه؟ من ده الفلاب ايه اللي بيحصل؟ مين يخش؟ من ومين يطلع؟ الايكو كل دي كومبليكيشن طب لو انت بتطيط بال ده بتطيط بالاد ما فيش اورجانيزم هيخش وما فيش ايكو هيدفع يبقى اخبار الكومبليكيشن ايه؟ هتقل يبقى اول فايده هقلل الكومبليكيشن اوف ريفورش الفايده الثانيه انت عارفها الفايده الثانيه انت عارفها البلازما نزلت دي هتبت ساعه حدود ايه هنا؟ دي يبقى مين اللي بنعمل له فلاب؟ هما اتنين مين اللي بنعمل له فلاب؟ يا دي سماتو فيه ليه؟ مين يقولي الفلاب هتفت اتفت نت ايه في حالات البرفوريشن؟ الفلاب عطبنا حاجات تخش وحاجات تتبع يعني هنقلل نقلم الكمبيلتكيشن و البرفوريشن الكونجنكتور والضرب فصل هتساعد في حدوث الايه؟ ديال في الايه؟ الهي طيب يا ترى مصير الفلاب ايه؟ مين يقولي؟ مصير الفلاب دي حاجتين بحقف الار فكت تان Tämä ei retraction, jät retrakt, jät reening. Elfinära, jät retrakt, jät reening. Jos haluaisin retraction, on oltava jotain muuta. Tämä on fuzled, se on kotoinen. Jos elfinära on fuzled, se on يبقى الفلات يا ريتراكت يا بايه يا يات لو الفلاب فضلت هتلزق ويحصل مرض اسمه سودو تريج كلكم بتدعوا بقى يا دكتور انت جيت تعالج العيان جبت له ايه سودري عارف البديل ايه البديل اللي كنت هكتبه من غير ايه فلات وميحصل انفكت والانفكت يخش جوه العين ومن جوه العين على فين على الارض ومنقبت على فين على البريم وعال يموت ايه رايك بقى في السوتيج يبقى السوتيج كويس يبقى السوتريجن ارحم يحصل له ايه بالفريت ممكن يموت العيان انت كده بالسوتيج ابقى على السوتيج بعد العيان ما يكف وديه لزقت دي لزق بقى عليك يعني السوتريجن ده له ايه نوع ده ايه ولا انتو زعلانين من سلوت ريجيب صح? سلوت ريجيب ولا عانيت بالفريد? سلوت ريجيب كويس. دي حالي احدى في الكوزاكتايب ده في لاب ده. ده نجيبش في لابة الكوزاكتايب. يجيب في لاب هنا. ايه? من ريشاء ماشييني. نشوف واحدة والدة نجيب البلاسينتا بتاعتها ونجيب منها حاجة اثناها AMG. امونيوتيك. امونيوتيك من brain graft. ده احدث حاجة. الجرافت ده فضيع. في مواد في مواد انتيبايوتيك لايك اكشن في مواد سيرول لايك اكشن في مواد تناروجيت ممكن يحصلوا ايه بجد حاجه فاضيه احسن من الايه من الكونجكتيفا بس لكن ايه ايه بقى اخذ في الكونجكتيفا الفلاب امنيوتيك ميمبرين بصوا كده على الصوره دي ولا بصوا كده معايا القطبه الكبيره دي كرهني المفروض الكونجكتار يوقف لحد هنا احنا خدنا حته من الكونجكتار ده من هنا وخدناها بالعافيه بالعافيه بالعافيه وخليناها فين خليناها في كاتر يعني بصوا الاسره دي عامله كده الكونجكتار بقى من كده هنا دي دي طب هنا اللي هنا ده اللي امانيوتك من برينجراب اهي وخلطيني على قبل ايه بالضبط امانيوتك من برينجراب ده صحيح اعرف ينشيله كده ملاقش تحت حاجة ولا حتى سكرار في مواقع تبتمنع سكرار فورميشن بتمنع الريجنشن بتمنع, بتمنع الانفكشن حاجة فضيح تحر بيولك تشيل امانيوتك من برينجراب ده ومتلاقش تحت حاجة رائعة يعني اه ايه كوي احقن اتحب وغطي خلاص عملنا سحب كذا مرة لان ما كفتش عملنا له ايه؟ فلابة الفلابة رجع. جينا ندور على اماليوتك منبرين ما مفيش طيب بعدين اخي العلاج بقى خالص عملية ترقيع. خذ بالك انت معندكش وقت العيان ده اللي يزيفه كل الفرص مش راضي يخف العيان ده فضله يوم بالكتير بص كده يوم بالكتير اهو قول لي ايه حد بقى لا لو البرفوجن طبقتك توته ايه الحل بقى, لو... بقى؟ شيل كل ده بقى حط حته جرافت هنا وخيط كده يبقى العيانته عملية ايه دي بقى عمليه ايه يا جماعه كيراتو بلاستي الكيراتو البلاست دي هنا يا جماعه غرضها ايه انا عايز اقفل عشان اروح قبل ايه قبل البرفوجن عشان كده بنسميها ثيرابيوتيك كيراتو بلاستي نو ديجوال كيراتو بلاستي العيان مش عنده حته اوبستي وانا عايز اشيلها لا ده انا عايز اطيف ذا اي فروم وات هنا عايز افرض اا فروم ايه فروم برين عشان كده يقولك لك لما تيجي تحط الجرافت هذا العيان تنقي جرافت يعني تاخد وقتك كده وتنقي جرافتك ليه وبتاع يقول لك لا اي حاجه تايم كلير الجرافت كلير او اوبيك حط اي جرافت اكل انا عايز اي مفتوح حطه هنا عشان هتنت عشان ما يحصلش اي وخلاص الخريج يبقى في حالات الثيرابيوتيك ريتوربستي ويوز ايذر كلير جرافت اور ابيجرا الكاتبرت هنا اسمها ايه تراجوتيك <تصفيق> ليفت تو سيف ذا اي فروم بيرفورشن عندي نوعين من الكراتب ناصي في عمليه ترقيع بنحط حته جرافت كده لاميلر في عمليه ترقيع ثانيه بنحط حته جرافت واحده كل الايه تك دي عمليه ترقيع ودي عمليه ترقيع بس اللي دي اسمها لاميلر كراتو بلاستي. ودي اسمها فول سيكنس كراتو بلاستي او سنتريتنج كراتو بلاستي. صاموا حضراتكم. نعمل دي او دي. على حسن ايه؟ الدبس او لو كان الآثر يعني لو العائلة عنده الآثر كده سوبرفيشيا. هشيل كده على ابداع وحص حتة هنا وخلاص. يبقى لو الآثر كانت سوبرفيشيا. هنعمل. لميلا! ولو الالثر كانت ديه هنعمل هنعمل بنتريتنج. يبقى الكيلاتو بلانسي بنعمل لميلا ولا بنتريتنج على حسب ايه على حسب ايه على حسب الزيبس افضل كل دول عيام مخفش تخيله لا الالثر دي مش عادة بقى عندي الالثر واشتعدها حط جلاب قال ليه الالثر في زوال جلاب نعم عميته اه ده موضوع تأكيد ده سرطان اللي بنجرب معها كل دول ما بتخفش بعملها زي السرطان ابعثها لقسم الاشعه يعني على بالإشعاع في الاشعه ممكن القى اسمه بيتا ايراديشن ده مش تبعنا بقى ده في اسم الايه في اسم الاشعه يعني ساعات يا جماعه احط جرافك الاقي الارقه ترجع في الايه في الجراف تخيلوا اكيد ده سرطان سرطان فبنعالجها بالايه بالبيتا ايراديشن يا اما لو العام اخف يا اما ايه ويا اما يا تخيط تخيط تخيل ايه اللد اللد. تخيلوا سؤال ينفع خيات سكين مش سكين؟ الاسكين ده إيلاز بك والاسكين ده إيلاز ما يستحملوشه لجولة قمانتون خيات ايه في ايه؟ مش بخيات سكين في سكين بصوا كده عميات صريحة طب قابر ليد وده اللوار ليد ده السكين وده السكين ينفع خيات كده سكين في سكين كده ينفعش، في حاجة ناشفة في الليد يقول لينا عاقفلها ايه اللي جوه الناشف ده؟ ده بقول لما تيجي تخيط تخيط ترصص في ترصص يبقى ده صح وده ايه ده غلط دي انخاف ترصص في ترصص مش سكنه سكنه هقول لك كل ما القوطه دي القرب من هي تقرب من بعضيها كل ما يحصل ايه اللز دي لعينه اهي كل ما يحصل ايه تو اي لز يقفلوا يبقى انا هخيط ايه ترصص في ترصص عشان كده اسمها ترصص ترصص عرفت مين جيب الاسم انا اخاف الطرصف في التخ عشان كده اسمع طرصف انا عندي وعيمه الطرصفه ممكن اخد الغرزه هنا دي اسمها لاتر ممكن اخد الغرزه هنا في النص تبقى اسمها ميديان عندي. انا عندي كام نوع لو الغرزه في النص ميديان طرصي لو غرزه هنا لاتر الطرصف الرسمه دي إيه؟ الرسمة دي ايه رسمة اللي دي لا ترتبطوا اصل مين من الايه الاهلاك الغريب ده قافل النت في النت مين الناس اللي له اختبار صحي يا عيال الناس اللي عندهم دك الضوء مش فاكرين كده بعين يا جماعة الكاتار الكولار بتاعته تبقى بيضه اقفل على عينك دي اقفل ودي دلوقتي اسمه ايه, إيه اللي انا عامله ده ما العين مش هتقف عيني اروح اقفلها بايه ببرد يبقى مين الناس اللي بتطرق في النت في النت رقم 1 اللي عندهم البروتوكول اتصلح يا شباب هنفضل قافلين كده لحد امتى لحد ما مين ترجع تشتغل تاني البروتوكول صور ترطره في ايه تمبره ترطره ترطره بس دائما يبقى تمبر يبقى في حالات اللاج والطرق انا بعمل ترطره دي لحد ما مين تشتغل تاني إن شاء الله ها يا جماعه البروتوكول حاجه ثانيه فاكرين العيال اللي عينها ما بتحبسش اي واحد يفقد الانتيكا جوه القرانيه ممكن يحصل له كورنيا الالتر الفظيعه بتاع دي نيورو باراليتيك التسر نيورو باراليتيك طب لو انا بقدر الله عيني ما بتحسش خايف يحصلها التسر ايه الحل لازم احميها عايز احميها ازاي انا التطرطره في موضعيه جدا اعمل اي تطرطره فيزيو نيه طول ما العين بتغطية ما يحصلش فيها التسر يبقى السؤال بقى مين الناس اللي بنعمل لهم تطرطره في اللي عنده ايه لاغوستاما واللي عينه ما بتحسش فاعملها كده لحد في ما أو الثاني بقى في الايمية امسا اللي انيه بتحسش لحد ما مين يرجع السنسيشة يرجع انا عايز اقولك ان الترسورة في إز ايه إز ايه يا جماعة تنبولي ترسورة في مين الناس اللي بنعملهم ترسورة فيه اللي جوا في صلبة واللي عندهم ايه اللي عندهم ايه اللي هو برادة الكرابات ما انيه هم بتحسش ايكوي يلا اقولوا معايا وترايزيش طبعا بطلناه ايه ايه مين المرض الحيو بتاحت كنت بضحك اسمها ادحب ايه السلول اللي جوه قرات دي احقن اخ غطي كنا بنغطي زمان كنت كنت طيب يا سلام دلوقتي بنغطي تيرموتيك من, من برين لو العيام ما خفش اما نخيط ما نخيط ترطره وياما نراحه اسمه ايه التريحه ما تقولوش شريط بلاستي لا تيرموتيك كراتو بلاستي كده خلصنا تريتمنت اوف ايه فريدنت كده ايه الصوره دي نستمتع لعب الصور سيبك من الشرح اللي الغلب نستمتع بالصور بقى ايه ده <تصفيق> اهي بقى دي الايه اللاترال تاتوره ماشي ثابولي تعيان كنا عاملين له غرزة في النص جينا نفك الغرزة لان الجلد لزق في الجلد تخيلوا كاني تاتوره كده ده ميديا ان تاتوره شوف التاتوره دي بقى ده مش ضربه من الخياط ده مش كلام في القصه ده اهو يتعال اهو تكمل يا دكتور طيب ميعادنا بكره انا عشان بس احيى بكرة عليكم. بكره واغلط عليكم معانا بكره 8 ان شاء الله انا, باي... أنا جيت النهارده الساعة 8 اللي